مولا يا صلي وسلم جووان ما محمد سيددونين و قالين أمت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم <تصفيق> يا صلي حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلمين